Book two 97. 97. Sabatun Konjuktioita neljä 4. 4. 4. Hän nukahti لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. هان جاي، واكّة لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Hän ei tullut, vaikka olimme sopineet tapaamisen. Innahulem jätti, maa annana, kunna mutawahidiin. Innahulem jätti, maa annana, kunna mutawahidiin. Televisio oli päällä, siitä huolimatta hän nukahti. Lakatkana televisionum aftuhan uomaa välikanan. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام oli myöhä siitä huolimatta لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا olimme sopineet tapaamisen لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد ومع ذلك لم يأتي. لا يولا أيو كورتيا. هنا مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة بايكا تيون ليوكس هانا كوفا. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة بايكا هانا همالسة هنا يا بيرلا. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. هنلاي جل عيوكرتيا. سيتا هوالم تها ناجا ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. تيون ليوكاس. سيتهويمات هانا جاكوفا. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. هانن هومالاس. Siitä huolimatta hän ajaa pyörällä. Innahu sakran, wamaa velika, maa zälika darraja. Inna huu sakraan, wa maa zälik jarkab Hän ei löydä työpaikkaa, vaikka on opiskellut. Innahalem haa lam tajid maa anna haa kad darasat. Inna lam مع انها قد درست ها من لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع ان عندها الام هل اوستاء اوتون vaikka hänellä تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود هنون أبس سيتا سيئة حوالمات هن يلويدت työpaikka إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة Hänellä on kipuja. Siitä huolimatta hän ei mene lääkärille. Hänellä ei ole rahaa. Siitä huolimatta hän ostaa auton. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة